أعود بالله من الشيطان الرجيم ويا هذا مسكن أنت وزوجك الجنة فكنا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكنا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما وقال ما لها إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخاردين وقاسمهما إني لكما لمن النصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوفاتهما وطفقا يخصفان عليه لا ورق الجنة وناداهما ربهما ألم انهكما عن تلك الشجره ان لم انهكما عن لكما وَأَقُلْ لَكُم مَّا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُم عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وإن لم تغفر لنا وترحمنا بلكون من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيرون وفيها تموتون ومنها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون لكم هذه التلاوة من موقع tvقرآن.com